وصحابته ابن معين الضعب قال رحيمه الله تعالى وبه قال حدثنا محمود ابن غيران قال حدثنا صليمان من حربين قال حدثنا شبث محجاج العتكي <تصفيق> عن نعمة صليمان بن مهدومية عن أبي وائل شقيق بن عبي السلامة أبي وائل مجي عيسى وحلل شقيق بن عبي السلامة وعن عبد الله بن مسعود قال وحولي صليت الليلة هم بانتك رم مع رسول الله رسولكم عيسى عليه وسلم فلن يزلك مرزول قائمة من الثانية حتى هممت الله عن دوني بعمر صوء عمر أدحم قيل وحلق وما هممت به محاضنتي قال وحولي هممت وحان دوني أن أقعد من أسكفريص صلاة دين القلوب وميسطة ودع النبي مدينه عسياتك صلى الله عليه وسلم وقد إذا رواه حديث هو حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسلم وفي بن احمد وفي سنن ابن ماجه وغيره وخصه يحيى عبد الله بن عبد الله بن مسعود حديث صحابه دحمه عبد الله بن عبد الله حضره ابن مسعود ولهذه ابي و حمى والشقيق بن ابي سلم الله اعمش له لا يسو تقنى من السبب الى سليمان ابن مهران بالإلهة اعمش له انا نيسو واند بيولوية واي برقالك الحقيقة الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا اسحاق بن موسى المساري قال حدثنا معم. قال حدثنا مارك عالمي عن عالمي صلى متائم عبد الرحمن معه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي كت كذا جالس فردا من كت كذا وهذا فيغرى خليج وهو جالس فردا فإذا بقي مرق كهر من قراءتي قراءة ثم رق كهره قدر ما شيء قدر فيه يكون واحد ثلاثين صدقا أو أربعين فردا آية أو عائدا يوقع ميسائي الزيغي فقرع مرخاص واخليزري وخوجة قائمة صوتيا ثم ركع ورقوعي وسجد وصدري ثم صنع في رقعة الثانية ركع الدولان بحقصة ما يمثل ذلك السلاس وكرف إذن مرخى حديثك وحلقى برية وتحديثك وحاول أن تخليل فيسا وحصوصة لألماء في صيحي وكذلك إذن مصري في صيحي تربذي في جامعه أبو داول في سننه لسائه في سننه أحمد في مسنده إمام ماري في الموقع وحديث صحيح حديث بيه كبير عوية إذن حديثك وحالا قابنا إياه صلاة الليل إنه كبه من أنت الصدح علىه إنه قفه فطيغة خطة ميسر في الجبي إنه تابنين خطة إيوه إنه قيمة تأمينه كنتو كالرقعناها قيمة كنتو كالرقعنا حتى من الأفراد الأخير يقولون فهي عدد كليا لها قيمة فاتق لغوتنا كلا قيمة تأمينه كلا وإذا فاتق طفي وحاوه يقولون قيمة وكو أخرى كذبنا قراء الله فكهي الحمد لله النبي جعل في الأمر كما قال عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كي خر جالسا والصديق وكنت كل جل وهو الجاني الصافيا، فإذا بقي من قراءة قراءة الجليس المرق وكهر قل رماشي قدر في يكون على ثلاثين صدر أو أربعين آية أفرط أيضاً قاموا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الخصوص الصاحني وهو قائم يسوع ثالث وأرثيت في مركع على مركوع وسجد وسج وصلى عصا وسجى. في رجعة سانية في رجعة لغات مثل ذلك السلاسلة. وبيقال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا قال ابننا خالد الحذّاء كوالطلّع خالد الحذّاء كوالطلّع كواحد سقط في لكن دسك كواحد طلّف في الجنة يا عمر قل كل ولون شويه دسك يا انا رف الكافر والغلط صاحب أو لا تجاري إلا مؤمن ولا يكذب عام قيد لا طبيعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنة في وفي دعوة عترة بذيه واي خل حد واسنا مصطلح نوح الله يقال المنصوبون إلى خلاف الظاهر بالجهة المنصوبون إلى خلاف الظاهر تقولي كي يقول مك أو تجدنا إن شاء الله طارق تعالى وعلى عبد الله وان عبد الله شقيق قال ووح الرساله عائشه تا ويد يهن صلاه رسول الله رسوله صلى الله عليه ان صلاه الله رسوله صلى الله عليه انت ضوي اسمي فقال وحيت قال وفعله عليه الصلاه عليه صلىكي توبد ليله قويه طويله قائما ثليه كتوبير وليله قويه طويله غايه دو فدقه فاذا قرى امر اخرى ركع وسج وركوع جرا وسجدة وسجود جرا وهو قايم صو تعلم أنا تعلم ده كسجود مع بما على قراءة س تعلم ده خطة بيسامحها فعدد السجود اللي ركوع وصافيه خطة من جل تلو براءة تعلم خطة من جل وياه وإذا قرأ عمرك آخره وهو جارس وعفدي وركع وركوع جرا وسجدة وسجود جرا وهو جارس ول ومعناه واضح بمعنى ومحيل وحيل إيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قراءة القيمة تائمين وقراءة قيمة فضيها فرما رغمه أم حين فرما عادت جديد لأم تائمين لأمين أموح لأمين لأمين فضيها وكيفية كلمانا حديث الرواح حديث صيحة اليوم المصري في صيحه ترمض في جامعه فذلك بدأون في سنة النماجة في سنة النساء في سنة أحمد في بسمده أحمد ولئك ورغي سوءات دو فرماتها وقصة ورواح حديثها ورغم أحمد أحمد وحوى ااد اخرى الضابط اما احمد رحمه الله تعالى الناس في طريق المصير طريق ما الله بالحجاريه اي كو صورم حديثا وذ قال حدثنا الشاغر موسى بن ساري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن شهاب محمد بن الزهري عن صايب بن عن مدلدبن السهمي عن حصه الزهدي الى حجه صلى قاضي السفيرية صائب ويزيد والصحابي مطلوبين ودعوة والصحابي حفصة والصحابي وصدح الصحابي يسقرون وريعاً سفيرة صدح صح صائب ويزيد والصحابي دعوة راد بخمدها مطلوبين ودعوة حفصا وصحابي وحاشي مريه وديم مريه حاشي سال الله صدح صحابي سنويا أنا قالوا حيث ما أر رئيس وما رسول الله رسولك رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في السبعة سنويسة قائد فديسوك ترى ما أراك حتى كان الله قبل وفاة جد سفر صلى الله عليه وسلم بعام الحفص لما رأى كار سكار سعيد كان لو كان الحاضر في السبعة سنويسة قاعدا فديسوك ترى ما ويقرأ واخرج له بصوره صوره ده ويرتله وترتيبه غير حتى تكون لا اطول من اطول منها ويرتله ويرى واخرج له حتى تكون لا اطول اقوى من كهر من اطول منها مليا كهر صوره يدا كهر ليسون بكهرات صوره دي غالب الكويت قانه وفي تدبور الجري وفي رسم الجلي معارضة صروح الجلي ايضا وقوع الجلي ايضا وحايا محرسة شركة نيسة اذا اعيب ويدي سن الجلي تعال افكار شركة نيسة وكمل انقل الجلي ايضا بنا عليه الصلاة, والله الصلاة والله. يا ايضا اكتبو دائع حديث كاتنا وحديث صحيح. اليوم مسلم في صحيح وصار يكتب في جامعه مسائل في السنة أحمد في مسند الدارم في سرنه. اليوم مالي في الموضع وحديث الغصحويان صحيح. أنقصوا نمركا وضيق قال حدثنا حصل من محمد الزعفراني. قال حدثنا حجاج عن مجريت ونسبة من محمد عن مجريد ومسبة من أجدده عبد الملك عبد العزيز المجدد ولده عبد الملك ابن عبد العزيز. نجل زيد بن عبد الملك وليده اها ابي عبد العزيز وليده اها اولي بن جرير وليده اها فنسبته الى جده هو ياه نجل قال ابو شعير عثمان بن عبد السليمان باي أن, إن, أن, إن, أن الله صلى الله عبد الرحمن معوف اخبره انه هو رحمه ان عائشه اخبرته اسره الى ورثي انا الذي صلى عليه الصلاه لم يموت حتى كان لا أكثر صلاتي سلادي سبب امكيدي هو جالس وفضيا هلو لو كل طيب ila hafza kana illaha aktharu salati salat min sallallahu alayhi wa sallam bakade wu wajaaniga soo fadhiya mar waxa way wamr khaad ee geeri soo xuboo salaxay ka harsanaayeen qolqaliga sallallahu alayhi wa sallam waxu saladay waxaanu sameey saladii soo waxa soo في banii maday alayhi وبيقى رحّدتنا أحمد بن <تصفيق> قال حدثنا إسماعيل بن راهيل إسماعيل. أوكيه. بن عليا واسداسية. إسماعيل معريه. عن ريوب السستيان لذاها. عن عن عبد المولى بن عروي amma garadiyallahu subhanahu wa ta'ala wa sura sallaytu muhammadin nabiga la tukad sallallahu alayhi wa asalamu wadaqatan laba raqadod qabla dooro dooror oraga tag baad laba ka dambeeyay oraga catee baad laba oo ugu dambeeyay fi beyti guliisa ku tudaday oraga catee baad al-ishaa ay xishaa uu ku laba ka dambeeyay الكلاد وتر. وده ما ببصي على الله تريه سموه ذي. ما روحو حواسدهم وقاموا الله تريه واسدى. هديه سكة الله تريه. ذوقها أفضل من كورزيينها. ولا بدك تبى يشى وين من كورزيين. الشاعر الله ما كتب يسي، سوا الله ما كتب يسي، سوا الجمعة الله ما كتب والله الله سوا الله كتب يسي لا مقدم بيسي الشائق لا مقدم بيسي لا مقدم بيسي الصلحة لا مقدم بيسي اللهم استعان جمعة لحظة بيسي انت فاوبة وهاي انغسى وانه ودي قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا سعيد المراهيم وانعب عريه قال حدثنا رجب السختيان لا في عن المرأ قال يمر حي حداسي وحدثني حفاشرس هو اصل السنه يمر مصلي حديثه باكدل يا حفص بن بس وصل الكرم وحدثتني حفص عيشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يايسنده في ترى عفا نبرق على حي حي الفجر الصبح برحوا سوا فجركم هو ينادي المنادي طواقي عديه انا وطواقه عابير في الفالكات عبدالله العمر رحوك هو يساو ترين و يساو شيئا يحوك يدري روايا كبرتوا ابنكو عده ايو جاء ساعدنا ساعدنا بيه كربعة و ساس و احملتان حلق مرقى سحوه يحلق قوليه يسا لوكتا ايو مها او ايو ساس و قعد يبر قال ايوب حولي اراه حانما ليا قاري و خفيفتي ايوب استختيان من افني اما اصي و حانما لان انه مرقو كان يصلي رجعتين خفيفتين جداً منانية. وعن فاطم الصدر، كبرت بعدي. حديث مفضل مسلم وصورة حديث صحيح. وبه قال حدثنا قطيبة السعيد البرغوا قال حدثنا مروان المعويت الفزاري عن, بن عن بن جعفر بن البرقان عن مينون بن المهرا السفير وهو جعفر بن البرقان صورة حديث صحيح عن مينون بن المهرا. ان الله تعالى قال وحضر حفظ وان حفصه رسول الله صلى رجعت على صل الله عليه وسلم ثمانيه ركعات الظهر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال وحضر رسوله تحدثت مع حفصه يقول والدبره ركعتي الغداء اللي ورا صلاه الظهر وركعه كمان هين دي اقراها بشيء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هو صحيح بهذا السمن شاق لك الوري في لا في غيره رجاش حديث السقار بلوى رجال إمام مسلم اللهم إلا جعفر بن برقان قصى رجاش إمام مسلم جعفر بن برقان الإمام حافظ محجر عسقلاني رحمه الله تعالى وبركو كان في التغريب التهذيب هنا يستدوق يهب في حديث سوري اه واني صدوقه ومرفعه صحوه يرهم بدن لكن وخصوصا اسويسس ولا يا وير حديث لاكيد به طريقه اخرى مسلم ابو هريره صلوات الله و قال حدثنا ابو الصرمه يحيى بن خلف قال حدثنا بشر المفضل اللاحق لوهو حويا الشيخ رحمه الله تعالى شن عبد القريم بخاري وقت مغني زهو وحينها كوره حكمي اها رحمة الله عليهم من كان أفر بقر أرق عرب تكنجلي وحوي مالك يمانك الص دشرء من مفضل الله حك لو بجلب خلي وحوي ين أفر بقر أرق عباد أصلما ولا قمة تكنجلي هذه روحوهم ولا يحوي الورود الصماء دور قدم بيادات تكتو ذهاب الورود الصماء ديك ما كنت تيجي عجيب ويا أفر بقر أرق عباد محد الله يسو عديد ويه. على الخالد كما على عدّله شقيق على سالت عائشة ويدى عن صلات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحيت لكارو وحي سلّيك كذا صلى الله عليه وسلم. قال الضوء الضوء كار. فرجع سلا ورجع باد. وبعد هذا بديمة. وبعد المغرب المغرب بديمة. ثم كان اللبا. وبعد العشاء عشاء بديمة. فرجع سلا ورجع وقبل الفجر الصبح كارمة. ثم كان اللبا. يقول هذا الحديث صحيح ومسلم في صحيح وبه قال حدثنا محمد ابن مصلى العنزيق ويدي سوما محي او موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا عن شعبة المحجاج عن مصحاق سبيع ومدلس قال محمد صمعته عاسم من الضبرة فامق ليقوله لي سوى ليس سألنا علي بن دين رضي الله عنه عن صلاة رسول الله رسولك سلاة دي سوى ويدين صلى الله عليه وسلم يا مهر مالكي قال محمد صمعته قال عليهم طالب الحرير إِنَّ الخبزينكُ لَا تطيقونَ مأوَلِ سِن ذَلِكَ رِبَسَ قال انجور قل الله وحامر المرأة باقة مين أول ذلك أنتها فصلى الله ويسكتك كان أول الله ويسكتك فقال الحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس على دمرقه سأعاط منها هاهنا الإنعاق كهيئتها قاب كذلك من هاهنا نعاق ها عند العصر صلى رقعتين من تفنجري وإذا كانت الشمس عاد مرقت منها هنا إذا ك هي تاسيله هنا كان منها هنا إنها عند الظهر دون فالتيسة صلا أربع نصف مئتين دري ويصلي قبل ظهوري أربع نصف مئتين دري ويبلغ هذا بينه رجعتين اللبا وقبل العصر العصر كقارنا هي أربع نصف مئتين دري يفصل بين كل رجعتين لا هذا رجع لك صبي تصليمي سلامك الله سعيدري سلام والو كنسوا كرا تحيي أبناؤ أحي سنكرا وحوى يوان الصور عنكرا على الملائكة المقرغبينة الملائكة الحديثة للغوية والسلامة والنبي للنبيينة يومان طبيعة وضف الراعي ومع المبنين المبنينة كبيرة والمسلمين المسلمين كبيرة حديثه وقت أحسن بالجريس إلا هو الترمذي رحمه الله تعالى ما إلا ضغط دريقك صوره في, في جامعه كذلك وعلى برغص حول ينقى الإمام مساء المصورة في, في سننه ابن الماجهة كذلك احمد في مسنده عبدالله ابن احمد بن الحنبل في الزوائد المسند مكسورة بيسولة على امام الوخزيبنا في صيحي حديث واصح مركة حديث ينوفي لسنة الحروب واحد lagmihi سوى laa shoq inta ما wodi tafsiiri waxaan على dad calaha uu sheegay laba lix u gees waxa uu geeyaa afar waxa uu geeyaa afar qale أفرط الله جينا ياله واضير قار أفرح اللي ياله تكلوا الصنيس كمل القوية إذا صلي الصعيب الصدور قال بسعته عليه ما وصل محب اللي قالولي يا سامر لقى استوى قار وتكلوا لحنا الله يجينا ياله لح رأ عشر لما marka kaana ila kaalanti shaws ka nabuuxay ila kaalanti shaws caad bulqeyta mihaawna qiyaa caatiic haddii ay kasoobax weeyaan ci hayata qabkir iyo oo qabkeedii oo kaleydo ah mihaawna qiyaa ay kasoobax dal asal asal qalatiis inta muharada شعاعي اي لحيد او كليلا حيد ويبعناه لكن مرقى حد من كصر البحر الشعاعي اكثر صعوبة اي لذا حيد ايو اللي مرقى عرضه بحرين وتفنزل صلى الله عليه وسلم تأسواسنا واذا كانت الشمس من هاظنا بالعائتة وعثرها كهيلتها قاب كذير وكليلا من هاظنا قيل عنده عيد صلحة على كصر البحر مرقى يا هيدا waxaa turukad jiray duurka ku dhawaashisay afar buuxa jiray afar taaso أفر isugu qabtay markaba afar dugno qowlayaa ma afar waashay ma waa afar hilmigaas uu la turukado oo isoo somaliyan ayado somal bartay tii gaari kood iskuwaa aya ka كانت الشمس ka horba منها qofaan iyo xirirkaana كاينه قاب كيلي او كليبا او قاد بنها هو دناعه على كباع ديال العسل اصبرك تيسا صلى ركعتين الله ورجعوا تكل كانت الشمس مرقيت منها ها هو دناعه ودبعه بلا حوافه صحوايان الله استعاله وحوايانوا الصبح كاينه قاب كيلي او كليبا بنها هو عند الظهر الغالثي سيصلى الله في خجلي أربعة أفر ويصلي قبل الظهر في خجلي أربعة أفر وبعدها دوير عاكينا مرحبا وقال عصر أربع أربعة وقد يبحثوني الظهر قوى كبير الله عليه وسلم من صلى أربعة رقعات قبل الظهر وأربعة بعدها حرظمه الله على النار وفي عصر تتحدثوني قال عصر لكذنبليسية مارة إلهي من تابطون كحر من إياه زين داوته كده 10 غلب حديث بس وحاف قويه 10 صلى الله عليه وسلم وكيري رحم الله ابراهي صلى قال العصر اربعه قصر عصر قلت كده افطر الله المحارصه هل كان صغنن وحسن بعده هو واحدو كشغان بس لكن واضح وحسن يفصلوا مكوكا لسوء الجريب بين كل لقعتين بالتصليم على الملائكة المغربة بنا عمينا الى ملائكة حق الى الهنة ودويه وصلامه والنبيين نبيينته وصلامه ومن طبعه لعدة صورة عمامة والمعينة الكاملة والمسلمين والمسلمين دعوه صلاة الدحاة الدحاة والدحاة برغة هنوباوية وذي قال احدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مدوى الطيانسين قال ان ظهر شغلة الحجاج عيزيد الرشد يزيد الرقش يزيل الرقاش لا كلام بدلهم بس أنت يزيل أو يزيل, يزيل الرقاش وامن بعيفة يزيل الرقش الله تعالى يستقبل الرجال وسيويهم قال وفوه الصنيط معادة قطع معادل إذا حمل مغلي العذوية قال وحيت قلت وحالي عاشة كويري كان اللي يلملم جموعها يصلي الضحى برق جيتك هذا قال وحيت لعمها أربع رقاقات عاد ويزيد خُرِّنْدِرِ ما شاء الله رحمه يحييكم يا سيدنا ويزيد خُرِّنْدِرِ ما شاء الله إلى هيئة ضانة سبحانه وتعالى. هذا صحيح في صحيح مسلم بيّق في السور الكبرى رجالي في مسلده أحمد في مسلده وبيقال حدثنا محمد المصن على الجوا موسى قال حدثنا حكيم المعويت الزيدي واي حكيم المعاوية الزيادي قال حدثنا الزين بن علي الله ابن الربيع الزيادي قال الحميد الطويل على اسمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راح يصلي الضحى ضحى كيت كلاسترة رعات في اللحرة رعات الخدمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه ضعنا صورة في الحديث الروحي الصلاة كان النبي يصلي الضحى قالت لعن اربع ركعات ويزيد ما شاء الله الاغان الصنعاني رحمه الله تعالى وحليه في كتابي سنن الصلاه فليه رحمه الله تعالى حديث هو حكم السنه يا الضحى اني هقت مشروعته امتى ويير له افرد عواده تاي وله نواه لا شيء ولهي حديثي سنك حديثه في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي صحيح حديث قالوا صار الخليلي حديث يا بارك مرئي وحكميها ورقعة يضحى صمع والله حق على المشاري المدقيق العين الحويري محاولي انت امير وعلاوي سوق الله اسكي صوت وضوه محاولي ان نبي صلى الله عليه وسلم اندخل الانه الدائم على قابر اياه دائم كان يصنون يسود يدره لانا فعل في سوادي من نبي قمتصيه كتاب في سوادي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى صفحان فرح وقال يوقع ثاني اخر أبوس يصوّح له بحرة إنسو بير ولا رح رح أفر لح جديد بس رح يخرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم وياي لح واسع حقا غني هذا صمة أفر لون غني وبيقال حدثنا محمد بن أم سلمان على قال حدثنا محمد بن جعفر غندلق قال أبرا نشرت الحجاج عن عور بن مرغش عن عبد الرحمن بن ليلى قال وشيلي ما أه حكم حديثنا أميني عصام كان يصلي الضحى ستة رعاتي حديثنا من كاسي حديث خديجة حكيم من السيادي من كاسي وحول محر وبموت وامصورة حلوة يا كاسي عبيد الله أم منك الزيادي عبيد الله الزيادي اللي يراهلة يسولنا برقى حلوة يا بس يحبون يسولنا عبدالله في حديثه شواهد سأاد أفر ببلن وآد فر ببلن والخاء وعويل إلا شواهد آب, عبدالله عبدالله شواهد آب فر ببلن أثر جارسة حوي ابن حاري وصور هاي أرس ملاك وصور هاي بجاه الزوار باي صغر مر صور عبد الله جابر وعبد الله لسان وصور هاي حديث شواهد آد فر ببلن بري هي ضرقة وصحيح اللي غير هي اللي عرض السلاؤ لي امام حي ثبي في مذب الزوائد الزوايد وفي قال حدثنا ابن حزم ثنا العزي قال حدثنا معاذ بن جعفر بن قال عبانة شعبة عن عبير بن عمرو عن عبد الرحمن بن اللينا قال سئل ما اخبرني احد قصير انه روى عنه من الذين قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا وكانوا الا محارب الطيب طالب عليه رسول الله الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت ابن جرى الناس وقليه يوم فرح مكة مالك مكة الافطيه فاغتصر اوميقيه فصبح اوه صلى الله عليه وسيه ثمانيرا عاتي ما رأيت مان عرق صلى الله عليه وسيه وتفديه صلاة صلى الله عليه وسيه أخف منك فضيه غيران صلى الله عليه وسلم يتم رقوعا ركوعا بكيقا ما والسجود والسجودة سجودة حديث البخاري وصحيحه في صحيح الترمذي في مرواجن داروي احمد وحديث صحيح وياهي واسبد ذلك لو شكي افضل لشد لو ما في سياسه لو سجد لو ما قاد ابي قال حدثنا حرق معنى لوذ قود ابن ابي قمره قال حدثنا وفي عند الغاح قال حدثنا كهبس ما حصل انا اعلم شقيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه تفور اكامل لم هو يسفل لي تترضحها بحضر قال وحيث النبي ان هي زياره كيه حديث عائشة وابن تبسه وحيث انها ان سفر يعني وحا ويان مرتين جلوله صلى الله عليه وسلم حديثه هره ايذ ورمشتي امر مره مره صحا ويا النبي افرت تبغي ان حديث hadiiif حديث غدا ya marka hadiiif xaddu wa muqayyad oo safar bay ku qeydey kaasana wa mudalo qof markaas uu jiro jiray maala jumcina ma waxa la oranaa yuxmal mudalo oo aan muqayyad baa la oran le samay waxa sida شيخ الالباني رحمه الله تعالى وكتاب جمهور المتحدثين الذي كنت تگين waxaa weeyaan iyada arag nixil afatra aw jareenisela waxayna heystay safar markuu ka soo ويروح inay tahay gohayjatay oo yar waxyaaf sala labadan nergacabood ay barka safarka laga yibad la tukanayo ina waxaa ka furay inuu la raacay tukanisa kull ah hisabaha يوم عمان ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سوغوا وقال والست حبان ومطلق يقيم ويابا ورماجي قطاس واهي وبه قال حدثنا يحيى بن عيوب الزبادي قال حدثنا محمد بن رضيعة الفضل بن برذوع العطيه ابي اسل العوفي وضعيف من قاسي سفيريا عالم سعيد الخضرية قال وصوله كان من الله يسوله صلى الله عليه وسلم يصلي الدحا بحذة كيتك لحطة اللي قول إلا كاميرا أن الله يدعى ملاك متغير ويدعاه كتنزل حطة اللي قول إلا كاميرا أن الله يصليها ملاك متغير حديثك مطلع والسند اللي مضعيس السندة طبعا صاثر التلبي في داوي احمد في مسنده ابو نعيم في تاريخ اشبهانه ام وحاول يرسل كيسا وكان كنت نيدهو اللهم صل على عطيه العوفي ولما تلا حديثه وكورغه ابي سعيد الخدري احاديثه لو كتسوي دعيصو هي لحد العصفراء سو كشهده في تهذيب التهذيب تهذيب وتهذيب وطرق ذلك تغريب كان وحقيلي التهذيب كان استغفان سوق شادي تغريب كان وحقيلي روم روم تيسوي بلانتوا صدوق لكن جسكي سافر بلد شيع لوها مدلس لوها يا سلاسل يا عيوان المحجر عسفاراني رحمه الله وتعالى في التغريب التهذيب وفي التهذيب التهذيب والله يعتبر فلهي وكان شيعيا مدلس صدوق يختي كثيرة وليها رحمة الله وساعده واي بركة عطية العوفي ولا بركة حويان رج رج واحد يلا نصخ نعبد شر بقى قار تخرج زيا جرا صدر غوز يوسف تخرجي يا روزل يوسف وكان اسمه تخرجي عطية العوفي هي عطية المزري مثل القصص ذر عمر خلف ريو عطية المزري له صحبة وحويل وحيري وصحبة أصلاتي عطية المزري وحوى حصاصة بالقص أو عطية العوف فيها حقولية الصحبة أصلاتي وحصاصة عطية المزري كله لها لو كقصص على كل حالة نفسه يخبركم القرض و ترك دوتين و انا سوف يرسيب عطية العوفي رقب عفيرة تافيريوف الامام احمد بن حمد الباكرين احمد بن حجر و قد الشيري اسألوا ويحي... كي سؤال سبيا في السلام مثل بيث بيان وحو خلافة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي حتى اي صور اليك اي امام الصلعان لواكي صور السلام كده الا حديث الظاهر في على عليا ان ان غداوي جلو صوصون صباح يا حديث صحيح اقول ان ردوا على الجدل هذا كان بيسجد حيث ربما كان يروح هذا ما يقانو خلو و خيغو يعني قف صونا و بي قال احمد بن على شيء على قال عبار لي سهل ابراهيم عن القرفع الظبي او عجزة القرفع عن أبي يو على الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم روح يدب في الدائبة أربع رقعة الأفرع أو عبد الزوال الشمس على طبرخ الزوليس. استقبل برت ذلك الزوليس السواعف فيها. فقلت يا رسول الله يا رسول الله يا رسولك لا الا هيو. إلا كانوا يطبروا داينسا. إلا كانوا يطبروا داينسا. أرجعت الأربع من هذه إنك عود هذه الأربعة هذه الأربعة رجعت أفكرها عوض عند الزوال الشمسي فقال الحين لا الله السوايس ولا الباب يا تفتح الفرة عند الزوال الشمسي أتبر في زشرو فلا تتجول البحر حتى يصل الظهر الظهر لا تكذب فأحب واحد على ان يسعد الليل يقرأ في تلك الساعة الساعة ضيقة خير خير يقرأ من صحوري في كله نقرات لماث النقراءه كسل او حاولوا بالصلامه واخذوا عفر طه قالوا احنا عمها قلت راح اقول الفيه تقسيم فاصل سلام دحايسامنوك قالوا الخلابي وكره مره حد يسوي له دحايسيروا سوى له صلوح كي قالوا قالوا ان لو دحايسينه ويبلات ان وحاولوا ان لو دحايسيره ويبلات لو حديث من رواية عبد في سننه مما جاء في سونلي أحمد في بسمتي حميدي في مسنده بيعفر الإمام حميدي في الد الكتاب في سريعة على بين الصيحي مخاري المسلم بسمتي عبد حميدي كذلك ابن خزيمة في صيحي وكام الرقاب لكن أي الحكاس عبد الداود والرسولان في سوري من كل ياأطول السلام على الشيخ قال عبد عبيد صباها عبيدات واضح عبيدات تدر مع تد الضد لداها. اختلط بآخر عوري وقت يومي طبعا عوري سموتنا بحيث وشفون أحداثي برغب حول يا شيخ العلبان الحليه وصيح لغير يحدث وعدي في الأمر فاتف عيه وقال حدثنا محمد على العنزي قال حدثنا مدهودة طيالسي قال حدثنا محمد المصر ما الوضاح. محمد المصر ما الوضاح. على العبد الكريم الجزانية على المجاهد من الجميل على عبد المصاري قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي فيتو واربع غفر بعدها تزول الشمس على هذا الان تزيون شكل من قبل الضوء الضوء الخطار وقالوا فيها ساعة, ساعة تفتح الله فره اذا تفتح الله فيها لحباب الصماء فهو حب وحد علها ان يسعد الليل من قره فيها دحيلة عمل صالحا عمل وراء حديث هو حديث ترمد صفر احمد في مسنده وحاول ان امام ترمد حديثي سوى حسن بغيري قال يوم نافير احمد الساكر سركه تلميذي من قول تفريجه حديث هو صحيح ومتقن الاسناد اثباته وثقاته وبي قال حدثنا ابو سلامه يحيى بن خل قال حدثنا عمر بن علي المقدبي عضسحب من كتاب عن عن اصحاب البلس عن عاصم بن امرئ علي, علي كرهم الله وجهه ووسختر الله وجهه وذي صلى الله شرفيه كله وشرفه لكن هو هو شيء على بيت اسو رديه القصة على برادة ويحي أنه كاروحة يصلي كيتو كذا قبل الظهر أرضى على فر وذكره في الذي سأصى كان يصلي كيتو كذا عند الزوال بك عادس وشاء كذا ويدب مبرقات فيها بحرية حديث أولو صور الله وحديث أولو حواليان أي ويديري أي كلها أولو صلاة بالله ورهب باب الصلاة التطوحي صلاة رسول في البيت برية. وفي قال حدثنا عباس العبدي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي المعاويه بن صالح على ابن حارث الحراب بن معاويه عن عبيده بن عبد الله بن سعد قال هو رسالت رسول رسال الله وديس الله عليه وسلم عن عليه الصلاه والسلام وفي بيت غري يوفو يوفو عليه الصلاه والسلام وفي المسجد سيدي وشاكهو تقيدو في هفن براق قال ببحور قد صرى وعلى كيفه باع اقرب بيت غرييده وحو قلد جده المسجد مسايكا فلا أنصلي في بيتي قري يا إيه أقولك لو عدرا حب الله وذكرك عزية علي حاجية لا أنصلي في المسجد مساجد إلا أن تكون إلا إلا يتحم يانا صلاة الصلاة ما توضت الواجب يعني محتوي الصلاة تقولي يا أقولك هي الصلاة الله سبحانه وعليه تقبل ما يع حضر صاف يبغى الله حضر كذي على هاي إلى بقولي كتسلو شيء حديث وحديث صحيح ما راجها مصوري وباقي حديث يا سيركيس صحيح الله ما إلا منك إلى علاب لحارث سوهم جمل سيركيس علاب من حارث منك إلى لهم منك أصل وحروض بعض في كل هاي قال باب حافظ و بحجر عشقرى في تبرير تهذيب صدوق فقي وصدوق صدوق فقيها و ادو لكن روبيه بالقدري قدريه لو حو ني توبين الا دك فدا حو لا يرفريسته إذا ايغادي اولد كسوفيه ثلاثه فريسته و طير بسوفيه بانك بالله لا و خا و لا قبه صدوق هذا هو الفريسته 11 اولد اوتيو بال الله وران اسفير بركه اي saamiraa rajradh adinkana baragaala gay oo soo dhigiri islaali marba waxa wayaan aan badal baan u galay لم يكن يبقى صادره ويقوم بفليه ويقوم بفليه الله وشيخه لو بحد يسويك وحنا لا أبارك برخانسان وحييري استطاع فوحاصو بأي الله فريسة بفير برخانسان وحييري اقدريه من الفريسة إذا هو قدريه من هذا هو قدريه من صغير التوريين قال يلاقف علمي بفير حاصو وقدره من على وعلى اهل الصمه موالف ليس ريار اوزائل اللي هو يجيب اسألة ليس الريمال ابو عمر عبد الرحمن قال اوزائي اي عالم الشاف واتاوه ثالعي ايه وحلوه ينبطوره وحوري هذا الرجل يريد ان يساوي الحق والباطل والدور يحق اي حق يا بابل كيوسف وانتا دار في النقل حزب وخجرة وانتا ايه وحلوه من الطوحة كوحي البيت الله وعندما نحن جماعة التمليق نحن مقادرية إخوة المسلمين اعتصاب وحق اللوجيو بنا وحاولي برايعة لنا أمه صال الله جديد إلا الذي نفرنا وكانوا شيء على رصة في شيء إلا أمنا ربي الله عوصو برقوة عزيزي برقاص حاولي استخير يستحفين برقاص قد ضيغة وحي السحابة إيا وحاول يتابعينتي إيا النبي ابن حان صلى الله عليه وسلم وحي الدايقي حقوا الدايقوا وحي الدايقوا ويزدخلوا ما هي الله عافية وان صاعد مرضوها تاسوية روحك هو ذات في تبريد التذيب حد روحه كليه وحروحه من قرية كالية صار بي يزدك الورد لي وحالي لها أعلم وأعرف ذلك إذا ذلك يسمى أباك المركر على قطة المليل حتى نبع ذلك عمبي دعين خذوا بصور وحذروا بقرنيه صور كقعة العلمية لماذا يسجيس لكي أدك سورانا لماذا يسجيس لكي أدك سورانا وقدريان الوالغته بي في برجئان الوالغته بي طلب البرجئان الوالغته بي إذا كنا نزيان الله وصاواتنا حاج الوالغته بي إذا كنت أخذنا وقت يذهب ويسير رح ضافين لكن حديث الحج البخاري والصص عليه حديث المرقاتية فصلوا ايها الناس في بيوتكم فإلا أفضل الصلاة صلاة البرق في بيت الله الصورة حديث كسره المرقاتية يقولي برضو جاء الحكيم رضي الله عنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فيسي وذي قال حدثنا أبو سعيد بن عال حدثنا حدثنا زيد عن يوم السختيان أنا بلش شقية على فلسارط عيشة وديالش يا ورسول عالشياي برسول الله ورسولنا إيشون في سال الله ورسولنا بارحترد كارو حياة فمك في صورة كحتى عبر حجج على رسوله حتى حجج وصالة القائلة كده راجع لبع حجج عبر رسوله وحوليسوع إلى يبعه لا يسوع حوليسوع إلى هو بعالي بقاش بنت ووجد كم جوع سموير على waa yahay asa socod weeri qaar ka mid ah aysha tawidi la wuxuu wuxuu ilaaymada hadduu xataa ku rahaa waan fadhi canaajiid tubi fi jaalaysirubi kaar waxa ay tumi khisaal haddii la qoola حديث واضح يا مسلم في صحيح صوره يترك من رفيجابعي وبيقال حدثنا علي بن حذره قال حدثنا سعى الجعفر على حمرين على سمارخ عن موسى ولا ودي عن النبي الذي يصوم كي صلى الله عليه وسلم فقالوا الحمد لله على الحيا صوم كي صرا من الشهر بشة حتى, حتى أن رأي الله كارم الله الذي يدعون الدريدة أيستر من منه كافر الله ويستر وافر حتى أن رأي الله كارقلا واقم عليهم أن الله يريدون الدريدة أيستر من الشيم ركع واي وكن سبحان لا تشاو كدور تراه اذا اردت وقمت وكنت وحاتهيب لا تشاو كدور ان سبحان رسول الله عليه وسلم بقى بقى ركت ركت صلى وصلي مسوتك لي الا هديكره ريته ولدك جي وانت سوت وصلي مسوتك حديثه وحديث صحيح وحدي في وابن حسين حسون بن في الشداعي ابن قزيه في صحيح احمد في مسنده وابي قال حدثنا محمود بن الله لما حدثنا الطيالسي قال حدثنا شعبة بن على ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الروح صلى الله عليه وسلم يصوب في صام حتى نقول لا اله الله ما يريد من الكافر ان يسر من الكافر ويسر وفرجه حتى نقول لاننا ما يريد من عبد دوني ان يصوموا صوم ولا صوم سوى شرب كابل قدري شرب منذ قد اسه حديث تواكيخرو لكن ما فائدة كديرتي سو علو وخايت هي فائدة حيستركا كلاو جنا فانت سرك كلاو كلاو و ابي قال حدثنا محمد بن بشار بالدار قال حدثنا عبد الرحمن الهدي قال عن سفيان المنصر منصور حي سفيان بن منصور يا هو سوري يا سفيان بن منصور بن سعيد بن لايف انصر النبي جعدي عليه صلوات الله و رحمته الله قالوا حيث ما رايت من الذي يمارس عقله يسوع فبشاره لا بلا متتابع اين او صدره حسن الا شعبان وشعبار و رمضان ويالي العيسى صيحة. هذا الاستاذ يشغل سبب كما مذكور على صحيحهم على شرط الشيخ شيخين بخاري مسلم شرقي ومسلمييعي حبيب شرطي بخاري ما شرقي مسلمييعان في معلاو صحيحين مسلمين لكن ما سوى سارف. ثم يفضل. ولكن ذلك من حد أربعة شيخين وهذا أصله وقالوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث حسورة غير واحد من كفر أربعة على صلى الله. عن عائشة عن لقيط عليه الصلاة والسلام هو يحتمل وحلاس أن يكون عبد الصلاة ربي عبد الرحمن عوف قد روى هذا الحديثة حديثه في كوره هي عن عائشته ورسوله جميعا نبات عن لقيط عليه الصلاة وهذا كان صحيح وما صحيح ما صلاته عبد الرحمن عوف كان وحده في كوره عن عائشة ورسوله ربي العالوه على سمو السيدة ربنا ربنا يشعب أبوين شعبان ثمرت ما يصير مايا أي شعبان في وين يد سيد ربي ما يمكن خالقان ودم يجري سادرت يبدا وحال لمودل الساعي و ابي قال حدثنا هللا المصري قال حدثنا عبدته الحمد لله قال حدثنا ابو الصلوه وعلي عاشق لم ارى سليمان الرسول عليه الصلاه والسلام يسوي سويه في شهر دشن سويه رسول الله عليه الصلاه والسلام سويه سويه في شهر بن اخبر بي سيامي سويه كان فلان شعبان وشعبان كانوا هو سووا شعبان وشعبان كي سووا قليل بحير بل كان الحاصل في صلاة كله أبادي كل هذا بحروف السرنا معذره ويلي بشو بشويلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أصل الحدث والله رضي الله به بشمس النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم في صحيح صارح وبيت على القاسم دلال الكوفي قال حدثنا عبد الله الموسى وطلق بالغلب على الشباب صار عمل هاي العاصف العذري على عبد الله هي السعود قالوا شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه بالغرفه كل ثلاث ايام بالغرفه بالشبر خير بياته كو كل بكنه اول كده فرض الله سبحانه وتعالى افراد ذكروا حي في صلاه بالغرفه كل بكنه بالشبر خير بياته اول كده و هو كساوي ثلاث ايام wa kallawa waxkeeda la kaalin uha yifroki afra iyo wal jumada balcad julada hada balcad julada goori in la soo waxaro goor mudan wiisa soo waxa wal jumada soo dhigila soo waxay baaya baliba كوحة الجمعة مع المكان الذي يبرها عندنا صلى الله عليه وسلم وصوت حراب السعرين وكسوها لأي سيدي سوال عليه الحديث وصاف كل من ما صار في جهل رحي سيحة وبي أبي دول صار في سليه قال حدثنا عبدالله إن أبي داود صار من اليسيد الخال <سؤال> المعدان العدل عن غليعة البرشية على عاشق كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحرق الصوم الاثنين والخميس معاليك الخميس معاليك الاثنين تسوقك بالجري أبي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا رواه محمد رفاعة علشان لا مصالح سماه على بدر سمع الله تعالى عن أربعة أبوه صلى الله عليه وسلم الله يحيي سوق الله العذارى عماش على بني دايو مل الاثنين معاليك الاثنين والخميس معاليك الخميس صاف وحبة aadu yiqroba illa ibadiga awle calanka waadaha soo horiga soo boo laalisoob halka uu da'so salaatooda cala buri waqtiyisii salaat tobankiisii salaasoodarayaa buriysa sadex iyo ciyaado soo socota 38 4 dabayniya inshaalla salaahaysii Kiitos kun katsoit videon! Kiitos